كَيَنَالُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا على أن أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون چون الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمل في سن من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 تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هداه عوجا ويبغون هداه عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بزيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون